فردق بي يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب إننا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنما كشف العذاب قليلا إنكم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 إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتون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 إن يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ لَيُغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْخَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَمُومِ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 يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كَذَلِكَ وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا البوتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم